وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْ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 جنت وعدني يدخلونها يحلون فيها من أسوار من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقال الحمد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 ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لهم نار جهنم لا يقطى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم فذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يتذكر فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النذير فَذُوقُوا فَذُوقُوا فَمَا لِلْخَالِبِينَ مِنْ نَصِيرٌ إِنَّ اللَّهَ علي والطيب السماوات والأرض إنه عليم بذات